كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين وبعض منها يكون كفرا ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة والطرق والزجر والنجوم وكل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشمل جميع أنواع الدعاء للطلاع على علم الغيب وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافر فإن لم يجزم به وقال إن النوء ينزل به الماء عادة وإنه سبب الماء عادة وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له أن يتكلم به فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهلا بلطيف حكمته لأنه ينزل شاء مرة بنوع كذا ومرة دون النوع قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله تعالى قال ابن العربي وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنتى وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد انثى وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقه لم يكفر ولم يفسق وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبه في كفره أيضا قلت ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والعراف هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب وهي العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك وهذا الفن هو العيافة بالياء وكلها يطلق عليها اسم الكهانة قاله القاضي عياط والكهانة ادعاء الغيب قال أبو عمر بن عبد البر في الكافي من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة والدعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله انتهى من القرطبي بلفظه وقد رأيت تفريقه للعراف والكاهن وقال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروع وما كان الضالة ونحو ذلك وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق والمراد بالطرق قيل الخط الذي يدعي به للطلاع على علم الغيب وقيل إنه الضرب بالحصى الذي يفعله النساء والزجر هو العيافة وهي التشاؤم والتيامن بالطير والدعاء معرفة الأمور من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب في مدرج ابن بكن القيافة كما للهب كانت العيافة ولقد صدق من قال لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي للطلاع على الغيب أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه وكذب القرآن الوالد بذلك كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله هنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ونحو ذلك وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين في نظائر نظمها بعض علماء المالكية بقوله وأي مال حرموا أن ينتفع موهوبه به ورده منع حلوان كاهن وأجرة الغنى ونائح ورشوة مهر الزنا هكذا قيل والله تعالى أعلم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاه وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى وأن صاحبها لم يمت حقيقة وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها ولذا يمسك روحه عنده وذلك في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى عجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قوله تعالى ويرسل عليكم حفظه لم يبين هنا ما يحفظونه وبينه في مواضع أخرى فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان بقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وذكر أن مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته